يا راحلين الى منن بقيادي هياكتم يوم الرحيل افادي يا راحلين الى منن بقيادي هياكتم يوم الرحيل افادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق اقلقني وصوت الحادي يا راحلين الى من بقيادي هل يكتم يوم الرحيل افادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق اقلقني وصوت الحادي تموج جفني منام ببعدكم يا ساكنين المنحى والوادي احرمتم جفني المنام ببعدكم احرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحى والوادي, والوادي فاذا وصلتم سالمين فبلغوا من سلامى وهل ذاك الوادي ويالو حلم ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تدلو كل قلب صا ويالو حني ما بين زمزم والصفا عند المقاهي سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائم جد السرى عرفات تدلو كل قلب صاد من نال بن عرفات نظره ساعه نال السرور نال كل مراد طالله ما احلى المبيت علينا في ليل عيد ابرك العيادي طالله ما في ليل عيد ابرك العيادي ضحوا ضحاياهم ثم سالت دماؤها وانا المتيم انحرت فوادي لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وانا الملوع قد لبست ثياب السواد صلى عليك الله يا علم الهدا ما ركب من اوثر المحامد